والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فَقَالَ لَهُم رَسُولُ اللَّهِ نَاقَتَ اللَّهِ وَسُقِيَهَا فَكَذذَّبُ فَعقَرُهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْم رَبّهُمْ بِذَن بِم فَسَوْوَّهَا وَلَا يَخَافُعَ قُبَهَا بِسمِ اللَّهِ رُححمَانِ الرُحِي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 فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إِلَّا بتِاء وَجهِ رَبِّي الأعَلَى وَلَ سَوْفَ يَرضَ بِسممِ اللهِ رُححمَانِ الرحيم وَالضّحَا وََّْنِ إذَا سَجَاء مَا وَالدعنْكَ رَبّكَ وَمَا قلَ وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ